نقاش حول جماعة التبليغ لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني والآن مع المادة اليوم حدث معاي الشيء اللي أعلمي الله نستفيد من أخي الطابل رأى أحد إخواننا من الرزال الكبير رجل عن طابل وزبون زباية وكثير بيجي عندي على المحل ويشتر من عندي بعض الضبارع قلت اليوم وزدت في حالة عجيبة يا شيخنا دخل عندي هيك يعني بخشونة قال أنا بدأ أسافر يعني اخرج في سبيل الله قلت له جيد يعني إلى أين قال إلى باكستان وإلى الفلبين وإن شاء الله تذهب إلى اليابان قلت له طيب مش من شروط الخروج السنة أن يكون يخرج عنده علم قال لي الشخص هذا أنا بدي ادعو كذا من دعوه وهذا فأنا قلت له انا لا بعرفه من السنه اللي يخرج وما في نانه بدون تقييد للايام وللاشهر وللساعات هل يعني خدياده ويكون عنده طبعا علم طبعا انا استغربت انتم خليكم جالسين في محلاتكم وانتم كذا يعني انه انا لا بدي اخرج بدي اروح ترى يا رجل الان البلد عندنا هون بحاجه اصلا الى دعوه وانا بنصحك تثق هون عند اولادك وعند زوجتك وما في داعي تخرج لانه ما في عندك العلم مو العلم الكافي العلم بشكل عام ما في عندك قال يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آيه قل صحيح هذا الحديث ما من يقول عنه شيء <تصفيق> <تصفيق> اي نعم ولكن مش انت هذا المكلف فيها الا بشغله معينه تعرف جواب سؤال انك انت تجاوب هؤلاء الناس عن هذا الشيء على استطاقك ما وجدت يا شيخنا وإلا ينفز الرجل وكأنك فعلت معه يعني بعصبية حتى تتحكيله عندي حتى نساء في المحل واستغربت يعني من عصبيه يعني بعض النهاذة أنا سكيرين على يدي يرتابوا وأنا كذا وأنا كنت أعمل كذا وأنا كنت أساوي كذا طبعا شيء جيد شيء طيب هذا ولكن أدعو في هذا البلد بدنا الشيخ من المعرفة بخصوص الدعوة لهؤلاء يعني اللي ما عندهم علم على الاطلاق كيف بتركوا أبوال يعني أولادهم ونساءهم وهذا الرجل اللي كان موجود عندي كان يقرن عندي بعض البضائع بالدين لعدم يعني مش منسورة عنده الحالة فكيف هذا كبه يخرج كم بتكلفوا هذه المستفريات وقموا يا شيخ من الله أنها دخلت عندي إمرأة مرة فشكت أن نحضر بدون مصروف وخرج قال له أشهر خارج بدون مصروف عندنا تان الدين مو بحكي هيك يا شيخ الدين مو بعمل هيك يا شيخ طبعا قلت له لا طبعا ما بحكي هيك ولا بعمل هيك ويا أختها عليك تصبري فجزاك الله أخير يا شيخ من نصيحة على كل حال نعم هذه المسألة تكرر كثيرا ونحن في اليوم مليون على الأخ العقد هنا خاصة يعني أو بخاصة انك اول كلامك كان موجه فلو يعني ما ادري اذا كان هو بريد يعني يتكلم شيء ولا نحن نسمع منه شو عنده انسي اليون جاءوا عليها طبعا سيخي لما اتمعت اخضر انا كنت خارج ورزيئت فذكرني في حالة تريوك وهذا على تريوك محمد الله ويصير فصلت والأكدار فمعنشتي شيء أنا يعني هو السؤال موجه إليك أنا بس بدي أبطفل بالإجابة شوية جزئيا على أولا الخروج في سبيل الله من خلال تجربتي أنا الخروج في سبيل الله هو يكون بحسب حل الإنسان إن كان هذا الإنسان عالما فهو يخرج يعلم وإن كان غير عالم فيخرج يتعلم والتعلم في الخروج في سبيل الله ليس تعلم علم المسائل علم الحديث والفقه ولكن تعلم علم الفضائل حتى يشرح القلب والصدر سيكون عند الإنسان الرغبة والإقبال على طاعة الله عز وجل والمحافظة على أوامر الله والمحافظة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويكون الخروج في الله حتى تأتي الصفات الإيمانية التي لا يمكن أن تأتي الانسان من خلال القراءة يعني مثلا صفات الصبر فخروج في الله يخرج فيه العالم والجاهل العالم يعلم والجاهل والامي وطالب العلم يتعلم والعلم يكون علم الفضائل حتى يشرح الكلب الصدر لتطبيق ما يسمع لان ليس المهم ان يجمع الانسان معلومات ولا يطبقها فتكون حجه عليه يوم او وحتى ياتي فيه عظمه السنه وتقديرها وتعظيمها يعني انا في باكستان كان يتوضا هو رجل يعني عمره حوالي سبعين سنه وقال هذا من الرعاه رعاة اخدامه ولكن لما كان يتوضا صار يبحث في جيبه وشكل مجهول كان في اقامه صلاه قريبه فكان يبحث كانه فاقد شيء فقالوا له عليك تلهث بعد فلوس أوراق اوراقي قال لا المسواك اين مسواكي يبحث عن مسواك قال يا شيخ بسيطه مشاكله قال لا الصلاه مقبوله بالمسك قال صحيح ولكن ضاله السواك كما يطلب أن يطلق فكان مهتم جدا أن يطبق السنة وذكر بعض الأحاديث عن طلب السباك خاصه مع الوضوء مع الصلاه فهذا ما نجد في كثير من العلماء الذين أحضرون الكتب ومعهم الشهادات والدكتوراه تجد واحد قد تمر عليه أسابيع وشهور ما حمل السباك فيه كذلك الاهتمام مثلا في صواة الجماعة الاهتمام بالامر الأمر المعروف أنه المكر تجد كثير من العلماء يجلس من مجالس كلها منكرات ولا يحرك ساكن لا بأسلو حسن ولا بأسلو الحسن فعظمة الدين وعهمية الدين تأتي في القلب من خلال الخروج في سبيل العشب في البيت في، على أهل البيت على الشخص في العمل في السوق في التعامل مع العقارب مع الأصدقاء كل هذا وكذلك الصفات الإيمانية مثل الصبر الحلم المجتمحة العفو الدعوة للإصلاح مثلا بين الناس الكثير من الناس اعرفهم كانوا متكبر جدا يعني يكون الحق عليه مخطئ والحق عليه وبيجي صاحب الحق يتجمعوا حتى يطلع بينه وبينه ولكن يف ويتعنت ويكبر ويوصلها لاعلى المستويات لكن لما خرجت بالله صار هين لين عنده الثبات الايمانيه يعفو ولو كان الحق له ويسامح بحقه ورعيد واحد كان محتاج جدا من ناحية مادية، وإله على واحد عشر دينير كان أتغريها من سنوات، ولكن لما أخذها كان وعده بعد دع... أيام أو في نهاية الشهر يردحه، فهذا الرجل كان محتاج وتذكر انه في له عشر دينير عنده هذاك الرجل، فقال بدي أروح أروح الفلوس، بعدين تذكر حديث النبي عليه السلام. قال تؤدون الحق الذي عليكم و الله الحق الذي لكم فصلى ركعتين و من الله ان يلهم ذلك الرجل ان ياتي له بالماسك في نفس اليوم وبعد فتره قصيره ما شاف الا رجل داخل عليه, عليه. و قال يا اخي الله يا انا تذكرتك انك في يوم الايام اعطني عشر دنير انا كنت ناكيها نسيت ارد لك اياها فالحمد لله الان تذكرتها بينما يمكن لو صارت مع أي إنسان يعني ما تعلم هذا الحديث وما حاول يطبقه بضع بغفة على قضية وبعمل على الدعوة وبعمل مشاكل وعندما كثير يعني وجدنا ناس كان عندهم و والأشياء المحرمة في البيوت فلما خرجوا في سبيل الله على الرغم من كلة العلم لكن لما رجعوا إلى البيت بدأوا بحركة تغيير بحكمة وبريق وبهدوء أجل المنكرات وأصلحوا ما في البيت والزوج صلحت ولا صلحوا صار بيت يعني يقال عنه إسلامي تشون في راحة الإسلام بينما كثير من ما احترامي للأنم وأهل الأنم طلاب مثلا تخرجوا من كل الشريعه تدخل بيته أبدا كأنه بيت يهودي أو صاني الصور التمثير ومن جميع الأشياء حتى أعرف بعض الناس تخرج من كلية الشريعة زملائي وهم لا يخل الله أعرف واحد تخرج من كلية الشريعة في الفترة اللي كنت ادرس فيها المساح وما ما كان يخل واحد عين قاضيا ومعه مجد طير في الشريعة والله لا يخل وتجد كثير من طلاب العلم كذلك في كلية الشريعة يتعامل بالربا يتعامل بالمحرمات. يستمع الاغاني والموسيقى فالفروج في سبيل الله لجميع مستويات الامه الجاهل الذي لا يفقه في الدين شيء وطالب العلم المتوسط والعالم فكل احد ياخذ على قضاء حاله اما ان يكون عالم سيعلم ويفيد والحمد لله حرجنا مع علماء في سبيل الله استفدنا منهم كثير منهم الدكتور نعمان ابو الليل استاذ التفسير كان في الجامعه الاسلاميه والان في باكستان وخرجنا مع ناس قدماء في الدعوه ماهم علماء ولكن يعني ما في الدعوه منذ امر طويل وصار عندهم صفات ايمانيه عجيبه يعني تحس فيهم الاخلاص والنور والبركه هل تظن ان هذه الحسنات التي ذكرتها لا توجد إلا في الجماعة الذين يخرجون كما يقولون في سبيل الله هذه في إذا كان هذا الشيء موجود في غير جماعة تبليغ مثلا كيف حصلوا ذلك بطريق الخروج نعم بطريق الخروج هم حصلوا هذا الفتحات ممكن أن دار ماذا يمتعني كان سؤال بارك الرحيم الا يوجد جماعه اخرون متخلقون بالاخلاق التي ذكرتها وربما بغيرها وبأحسن منها وليسوا من جماعه التبليغ ولا هل خصال الحسن محصوره في جماعه التبليغ هنا. هذا كان سؤال الاول السؤال الثاني هل هؤلاء الذين هم ليسوا من جماع التبليغ حصلوا هذه الخصال الحسن بالطريقه نفسها التي يحصلها جماع التبليغ أم بطريقه اخرى فان قلت هي بطريقه جماع التبليغ ما أظنك تقول هذا لانك تعلم انهم ليسوا من جماع التبليغ ولا هم على منهج جماع التبليغ اظنك تقول هذا ولا عندك رأي ثاني؟ لأن سأقول حصلوا ما حصلوا بطريقة أخرى غير طريقة الخروج هذا. أريد أن أقول مع احترامي إلى كلا طرفيك أن الأعمال التي يمارسها الإنسان وهو خارج في الدعوة قد يمارسها وهو غير خارج في الدعوة. حسن. هذا لما... اللي. مثلاً حلقات العلم. هذا الذي نعم ما هذا الامر الى شرح العلم انا حطيت طريقتين طريقه الخروج كما تقولون في سبيل الله لتحصيل فهم الصفات هذه وطريقه غير الخروج فكل من الطريقين عم يحصوا خصال بدليل ايش واقع الاجوز نعم قول اذا إذن أنا أريد أن تدمر لك وأنت إن شاء الله اسم على مسمى عقل حتفهم عني ما أقول اذا إذا كان هناك شيء طريقة أخرى تمكن بها من تمكن من تحصيل تلك الصفات التي تشموها بالصفات الإيمانية فإذن ما ينبغي نحن أن الناس ولو بغير قصد أن الطريق لتكميل هذه الصفات الإيمانية هو الخروج المسمى بالخروج في سبيل الله لأنه حينئنا ينكون على فخر الناس أنه كما قال تعالى وأن هذا صلاة مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله <تصفيق> أنا عارف هذا إذ ذلك من التنويق نحن حاطين دأبنا بدأب الدعوة إلى الخروج في سبيل الله عدم يا وذكرت أيضا ان الناس يخرجوك لا شيء عندهم علم لكنهم يتعلمون هذه الوحدة يا أستاذ العقل لا ما عندنا جواب عليها لأني أقول ما أنت موافق عليه شو بدأ عليه اه تغبيح معي. لا لا ما يحتاج الأمر إما أنك موافق أو مخالف إذا ماشي أنا بمشي في سبيلي لأنه هو سبيلك ما. وكل مخالف لألك تفضل بيت لا موافق هذا هو موافق اسمحني صدق ام رح يرد علينا إشكالات كثيرة جدا على هذا العمل اولا وعلى هذه التسميه ثانيا وهو الخروج في سبيل الله أعتقد أنه إن خفي على بعض الناس ما سأقوله فلا أقول في ظمي بل في اعتقادي أنه سوف لا عليك وهو أن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وان الامر كمخيل من اهل العلم وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلق اذا كان هذا كما قلت بالنسبه اليك ان, إن كان هناك من يخالف ما اقول فانت لست منهم بل انت معنا فيما نقول ان خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وأن كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف الآن نحن نسمي هذا القرون بالخروج في سبيل الله سبيل الله كان موجودا في القرون الثلاثه المشهودة بالخيرية ولا مفقودا مجلد. ما تستطيع أن تقول أنت غير قد يقول أما أنت بصوره خاصة اي يسمى بعقل ما تستطيع أن تقول إلا أنه كان موجودا فهل تعلم وجود هذا الخروج في ذلك الزمن الذي كان فيه الخروج في سبيل الله معهودا ومعمولا به فهل أنت معتقد تعتقد هذا الخروج الذي يكون به الان جماعة التبليغ كان موجودا في ذلك الزمان أي زمان وجود الخروج في سبيل الله ما أظنك تستطيع أن تقول نعم أنا أستطيع أن أقول نعم التنبه. الآن هنا بار نحن مشينا في خط نتفقين <تبعز> <تبعز> تماما ها؟ <تبعز> أما الآن شو بدأ فتاة <تبعز تبعز> لكن سنتقي <يصير> <تبعز> <تبعز> ان شاء الله آه. هات نشوف ما دليلك على أن هذا الخروج كان موجودا في ذلك الزمان الذي كان فيه متحققا الخروج في سبيل الله انا بشوف في قانون متناقض يعني موجود ومش موجود هذا في تخير منها انت بقى بدك قربنا نحن عم نتصور متناقض وهذا نشوف اثبت ان اين كان هذا الخروج ومتى بدا ومتى وقف طبعا علم الحديث أنت استاذنا فيه قصة الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفسك نهاية القصة أنه عندما جاء إلى الرجل العالم وقال له أريد أن أتوب قال له نعم لك توبة بجوء قلت الكلامات أنت ظاهر ما أدركت الشهاري أدركت لكن أنا هذا كمقدمة لا بس بتكون مقطئ فاصعنا يقول لي أنت في الحديث كذا الحديث الذي تذكره ليس له علاقه بخروجكم له علاقه بخروج شخص معين يعيش في جي فاسد فيؤمر من العالم وليس من الراهب الجاهل يؤمر بأن ينتقل إلى بلدة أخرى صالح أهلها وفي أعلم يستجيب ويأتيه الموت في الطريق وتتولى ملائكه الرحمه الرحمة إيش علاقة هذا بل... بالذي نسأل عنه؟ العلاقة وثيقة. لا العلاقة لا. وثيقة أننا لا. نعيش في بيئة فاسدة م. ونحتاج إلى بيئة صالحة حتى نصلح فيها. يا شيخ أنت عم ترجع للبيئة الفاسدة بارك الله فيكم. نرجع للبيئة الفاسدة حتى نصلحها. لا. أمس نعيش فيها ونحن محفوظ لا هذا ولا مؤخر هذه موارد مشوهة. هذه موارد مشوهة تماما. لأنكم إذا رجعتم إلى البيئة لتصلحوها فلماذا تخرجون منها؟ تأقف فيها واصمها لأنه الإنسان الحديث قال: بيقولك إيه نعيشون في الحديث أنت في أرض تخرج منها إنك بارض سوء تخرج منها طيب أنتم تخرجون ترجعون شو جاء هذا الحديث هذا الحديث؟ ما له علاقة يا أستاذ ابدا مباركة يا رفين أنا أرجو أن تستعمل الذي سميت به تستعمل الذي سميت به اسمع لي. لي. لي شوي ما تتأثر بالتلقينات التي تلقنها من الجماعة من الحزب لأن هذه مشكلة الأعزاب القائمة اليوم على وجه الأرض الحمد لله لا تتحزن الحمد لله انا قلت لك الجماعه اولا او الحزب فانت خذ من الاسمين ما يناسبك ما تاخذ الاسم اللي يناسبك انك ترد عليه لا خذ سميها جماعه سميها حزب سميها ماشي فانا قلت لك حزبك اخبت اللي الحمد لله جماعه ما يعني حزب المهم هذا التلقين الذي تلقنه الأحزاب بأفرادها نحن المسوء لمس اليد في جماع تبليغ رجل كهذا الذي ضرب به مثلا ما يعرف كيف يصرر مثل الناس آخذ قال طالما سمعتها من المتعلم من العالم والمتعلم والجاهل كلهم سواء من جماعة التبليغ بيئلك الرسول قال بلغوا عني ولو آية مين تعلمه هاي؟ نحن نبحث صوتنا نتحدث باحاديث الرسول عليه السلام نادر ما واحد يجي حديث ليش؟ لأنه ما نجد لك الا إلا تحفظ هذا الحديث أم نريد له العشرات والمئات لكن هنا في توجيه مخصص أن نؤثر يقولون كذا وجواب كذا والى اخره عني ولو ايه طيب هذا حديث صحيح لكن هذا ملقى من الرجل ولذلك لما بيجي يتكلم مع رجل عالم هو بيشرح الشيء بدي ايش بس ما بيعرف ان هذا له علاقه بهذا الكلام يسمع ولداء فانا ارجوك وانا ثقتي بك كبيره وكبيره جدا انك تستعمل عقلك القصة هذه لها علاقة بإنسان شرير قتل تسعة وتسعين نفسا ثم الله أراد لو ردايه فأراد أن يتوب لكن ما بيعرف طريقة التوبة ما هي فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب يعني على جاهل اليه قال له أنا قتلت تسعة وتسعين نفسا هل من ثورة قتل تسعة وتثنين نفس وبدأ كتوب ليس لك دوما كمل العدد بالمئة لكن رجل يريد أن يتوفى فعلا كما طرأت فيسأل يدل على عالم يروح لعنده يقول له أنا قتلت مئة شخص بغير حق هل من فوقه؟ قال له كيف لا؟ ولكنك بأرض سوء تخرج منها واذهب الى القريه الفلانية الصالح قالها رقم جميل شو جاب يا استاذ عقرب هذا لهذا وجابهتك بكل صراحه قلت لك لو انكم تركتم هذه البلاد وهجرتم الى بلاد هي خير من هذه فالف اصبت في استشهادك في الحديث لكن انتم تخرجون من هون بتغيبوا أربعين يوم أكثر أقل و ترجعوا لنفس البلد الفاسد آهلها كيف تستدلون بهذا الحديث على هذا الفعل؟ الآن هو لما أقله إذهب إلى القرية الصالحة قصد أن يعيش فيها حتى يموت إلى الأبد ولا قصد حتى يطمئن إيمانه وتطلح أحواله هذا هذا من تمام الفعالين يا أستاذ عقل هذا من تمام ذلك ولا ولمؤاخذة منطقيا يعني منطقيا جاوبني منطقياً شو عندك؟ شو القصد من هذا؟ إنه ما يموت هناك. ما هيك؟ هذا خطأ قصده إنه يذهب دي إلى هذيك البلد لحتى ينصلح حاله وما يمعجوه إلى الأرض الفاسدة التي هرب منها الرسول صلى الله عليه وسلم كما تعلم كان يحرم على الذين هاجروا من مكة إلى المدينة أن ينكثوا في مكة أكثر من مثل التيان وهم هاجروا من, إيش؟ من مكة إلى المدينة للمدينة. ومكة أرضى لمدينة والصلاة فيها كما تعلمون جميعا بمئة صلاه لكن حتى ما ينافي في خرجوا من مكة مهاجرين في سبيل الباية المدينة فيحلوا إلى وطنهم إلى بلدهم لا لكم بس بقاءة ثلاثية يعني ترجعوا لبلدكم التي هاجرتم إليها فهذا الحديث الحقيقة هذا الحديث أنا أذكره بمناسبة كثيرة والأخ عنده مئات الأشفة من المحاضرات والكلمات اللي بيتكلم فيها من جملة هذا الحديث بالذات أنا أضعه في موضوع ألا وإن في الجسد مضغه إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي هذا القلب يكون صلاحه بصلاح الجوارح وصلاح الجوارح يكون بمخالفة الأخيار ومناببة الأشرار والرسول عليه السلام ولا أريد أن اطيل عليك ذكر أهديث كثيرة جدا جدا يؤكد فيها على صحبة الأخيار فيقول من جامع المشرك فهو مثله أي خالطه ويقول أنا بريء من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين ويقول المؤمن والمشرك لا تتراءى نارهما وأذكر هنا كلام طويلا لتأكيد ضرر صحبة الأشرار وحسبك تذكيرا قوله عليه السلام مثل الجليس الصالح ومثل الجليس السوق مثل الجليس الصالح إما أن يحذيك هو باع العطور إما يحذيك وإما أن تشتري منه وإما تشم رائحة كريهة ومثل جريس كما كمثل الحداد إما أن يحرق ثيابك، واما وإما تشم منه رائحة كريهة فهذا الرجل العالم نصح الرجل أن يريدك هذه الأرض السيئه آلوى ويهاجر إلى الأرض الصالح آلوى مو مشان يتبضع مهنينك صلاح ويرجع لا مشان يحصن حالك يهل مكان الصالح ويتربى ويعيش ما شاء الله لو أن يعيش فمن أين نأخذ بأنه راح يهنيك مشان يتزود وشوف يا استاذ عقلي أنا الحقيقة أعسف جدا ان عقلك يشرد مع هذه الاوهام أنت الآن بتقول يا ترى راح مشان يموت يهنيك ولا مشان يرجع ته أنا شايف الحديث ما له علاقة إطلاق من أي زاوية درسنا الحديث منها. أخيرا بتقول كأنك بتقول ما بتصري أن هو راح ينسى الهنيق وبعدين يرجع للارض الفاسدة مشان يصلح فيها. كأنك بتقول ما بتصري أن هو راح ينسى الهنيق وبعدين يرجع للارض الفاسدة مشان يصلح فيها. طيب مدول الجمال عم يروحوا لفرنسا أم العهر والفسق والخجور وعندهم هول راهو مثل ما راح ذاك رجل للأرض الصالحة أعلى مشان ليش يتحصنوا بالأخلاق الصالحة هني ويرجعوا لهول يصلحوا يا ريتال فما حديث ما له علاقة بأي وجه من وجوه أبدا بهذا الخروج المقنن المنظم. وما أريد أن نذهب بعيدا أنا لا أزال أنتظر الجواب الواضح لأنه أنت اجبت بحديث حديث عن شخص أنا كان سؤالي أن هل تعلم في الوقت الذي تعتقد كما نعتقد أن الخروج في سبيل الله كان موجودا من قبل هذا الخروج ليس شخص جل حديث هذا الخروج نعم نعم نعم نعم نعم نعم وي قلت مقدمة جميل جدا هذه مقدمة لكن هذه مقدمة كما ترى ليس لا أصل أبدا بهذا الخروج الجماعي المقنن المنظم إنما هو خروج من أرض فاجدة إلى أرض صالحة ونحن ما في خلاف في هذا إطلاقا صح ولا لا؟ صح أنا جبت هذا على مستوى فرق أما بالنسبة لمستوى مناع هذا مستوى منوع... إيه؟ فرق فرق هذا ماذا سؤالي؟ ما هذا السؤال بارك فيك وأنت تعلم أننا ما أنا بحاجة أنك تجد تذكرنا الحديث كما قلت لأنه نحن نعرف ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها إن يخرج الإنسان من وطنه لولده إذا ساء آله إلى بلد آخر أهله صالحه هذا هو دلال الحديث ونحن ليس هذا خلافنا بحثنا الآن هو هذا الخروج للجماعي هل تعلم كان موجودا في القرون الثلاثة المشهولة بالخيرية والمتفقون نحن وياك أنها خير الخروج قلت أنت نعم وأنا أظن هذا بعيد تحقيقه لكن وفوق كل ذيئة من عليم فاتخذل هات نشوف كيف كان وين كان هذا الخروج الجماعة الذين بعثهم الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا بذيطار بذيطار قاطعك يا أخي صلح. لأن هذه ايضا من جل الترقينات ناقشنا فيها من الشيخ خونه فلاك خونه اللي خرجوا بارك الله فيك نخده نخل من أصحاب الرسول اسمهم القراء إلى اليوم القراء ما خرجوا جهلة عليهم رئيس واحد وبلاش نقولها الرئيس الواحد رئيس فوق منه رئيس دفوء منه لأنه ما فيهم علماء لكن نفترض انه أعلم علماء الدنيا لكن الذين معه يهدى أما هناك الرسول أرسل سبعين قارئا والقارئ تعرف انت في زمان الرسول ليس هو القارئ في زماننا صح ولا لا إذن هؤلاء دعاة بمعنى الكلمه يدعون الناس إلى ما هداهم الله إليه بيراثات نبينا عليه الصلاه والسلام فهم قراء وهم علماء وهم يحبون القران والى غيره ايضا هذا الخروج نحن ليس بحثنا فيه انا بقول لك لو خرج عالمان من الدار هذه واحد راح شرقا وواحد راح غرب هذا بيقول هذا خروج نبيون نحن نقول يعني هذا بارك الله فيك ارجو ان تتامل في السؤال ما هو هذا الخروج الذي تسمونه في سبيل الله متى بدأ ومتى وقف سبحان الله بدأ آه ببداية في عثة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ببداية في النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنت نسيت ما ذكرتك الآن <تصفيق> <تصفيق> يا أخي ما أن عن خروج الفرد أنا بربط لك مثل الآن بعالمين عالمين إذا واحد شر واحد غراء للدعوة في سبيل الله هل هو هذا الخروج اللي أمتلم عنه؟ لا هذا خروج علماء وحنقول لك الآن أنا أضرب لك مثل في نفسي أنا بقي ثلاثين سنة في سوريا أخرج بوحدي من فراني ما أنا كله هذا هو دعوة الرسول عليه السلام وانت بتقول بدأ بالرسول عليه السلام لا يا أستاذ البحث أنا, أنا صادر معك تماماً، بس ما أريد ضيواتك وبالكاد ضيواتي. ابحث ابحث عليك الحجج اللي عندي حتى إذا كانت خطا اثنين لي, لي لا بقى. بس أنا أريد شيء، أنا أريد شيء. ما أتمناه من غيرك. عط بالك الحقيقة. طبعا. أنا ظني فيك غير ظني في الناس الآخرين. بارك يعني قبل ما قبل ما, ما تلقي علي حججك فكر فيها. افهام علي انا شو بدي بدي حجة تجيز له دون هذا الخروج الشامل الجامع هل فيه الاسمائي كلك فيه ممكن عامل اذا ما قلنا قويل اذا, إذا ما قلنا الى غري اما الذين معه ما يعلمون شيئا هذا النوع من الخروج وين دليله يبقل لي حديث الرجل علي قتل تسعة وتسعين نفسا ثميت سبين قارئا ثقيق الرائد العلماء ثلث أخيرا محمد عليه السلام وعده سبحان الله أنا أريد دليل أنت فيه. أما إذا كنت بتقول والله أنا بأرض عليك ما عندي من الحجج هل لي اسمعتها شو رأيك فيها هذا راح الثاني لكن أنا شفتك متحمس تماما في الجواب لاخونا هذا اللي ما ندري أريد بنا خير أم شر لما أثار هذا الموضوع ونحن ما من هذا التقينا وسمعنا وكما قلت في أول الكلام جواب إن نحن هذا من يعني الوقت هذا مخصص لك للاخ يعني, يعني كنت معه أن هو بيقول أنا بالشام يدخل استين يتولوا اسمين يتولوا الهجوم هذا ما كان على البال يشهد الله لا يشهد الله يكون خير كلامه كل بارك الله خير ربما يكون عندي معلومات أظن على صحبة خطأ فوضحتها هذا ممكن بارك الله فيك لكن بقى طريقة بقى البحث ممكن يختلف في فرق بين إنسان مثلا اتناقش أنا وغيرك في مسألة ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وهو من المقدمين انه انت انا عرفات مختص في الحديث وكذا وكذا ولا كذا طيب انت بتلني قال انا شو الله ما تسألني هذا حديث صحيح ولا مصحيح ما تخليني انا اقول لك هذا حديث موضوع يا اخينا عم تحتجيك ما اي مالين ولا لا وتلك الامفاء نضربه اي الناس لعنهم يتفكرون فالشاهد انا بدأت السؤال سؤال تفضل فالان رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه لما كان يخرج الى الكفار في اسواقهم وفي محلاتهم وادهم كان معه مثل ابو بكر وعاصم زيد وزيد بن حارثة ممكن يكون معه واحد او اثنين فقط واحد اثنين او اكثر ممكن يكون ما في فالعالم العارفين هو الرسول صلى الله عليه وسلم نعم والذين معه نعم هم التاكيد أكل علماً منه أكيد إلا نقول يعني قاد يكونوا جهلاً في بادئ الأمر في بادئ أمر الدعوة يعني ما كان عندهم رصيد من العلم ولا كان عندهم إيه لا لما تصل النقطة بيختلف الجواب هل هذا الخروج كان في أول الدعوية ولا لا في فيما بعد هذا في أول الدعوة وين يعني لما الرسالة السلام كان يخرج مع أبو بكر وكان أبو بكر يعرف القبائل و, و... يكون مع النبي كدليل يدله على الناس ويعرفه عليه في هذا أمر دعوة. دعوة تبين إنه خروج كان ليدل الرسول على شيء هو بحاجة إله. آه لكن هذا الخروج خرجت القضية عندما نحن في هذا الخروج ألا يكن له أثر في نفس أبو بكر عليه رضي الله عنه؟ وأنا أنكر هذا ظهرت خلاص فيه. أنا أنكر هذا. لا تنكر هذا. لا إذن إذن لماذا عم يسأل هذا السؤال؟ أنا أريد أن أخذه أصدقائنا إذا خرجت دماعة أه. فيهم إنسان متعلم عالم أو طالب علم أه. ومعه ناس أميين جهلاء عصا ولكن يريدوا أن يستفيدوا أه. يستفيدوا علم يستفيدوا صفات يستفيدوا إيمان هل نقول أن هذا الشيء يعني لا يجوز أو ماذا نقول إذا أنت تقف عند حدود السؤال وما تعالج الواقع إليه جواب أما إذا كان قصدك بالسؤال معالجة الواقع فإليه جواب ثاني ما الذي تريده كلامك مش واضح لي إيش يعني معالج الواقع الواقع نبحث فيه هذا الخروج الواقع اليوم هل خرج من من السن ما أدري من وعم إلى آخره البلاد الإسلامي ما شاء الله منها هو هذا اللي عن سبع المؤمتي ولا عبارة عن خروج مصغر لا هذا الوصول ايش بتخذوه الخروج أي هذا نعم هذا اللي انا مسألة الاستداد ولا بقول لك لا الخروج المصغر دائما موجود في كل عصر في كل لا. خطر في كل مصر هذا صحيح صحيح لا. ولذلك في فرق بقى بين السؤال الذي تساله انت ويكون الجواب انا أقول لك نعم هذا موجود وهذا مشروع ومتأكد أنت بتقول لي هذا صحيح لكن هذا الصحيح ما بصحح هذا الخروج الذي نحن الآن زد حوله لأنك انت وأنا بالتنقيل أنه مثل هذا الخروج الأول هل اتفقنا على صحته موجود كما قلت انا آنفا موجود في كل عصر وفي كل قطر ومصر لكن هذا الخروج لا أصله إطراقا في كل القرون الإسلامية لمضي. فإذن هذا على أن نقول أن هذا الخروج اللي أكررنا عليه، أكررناه هو أصل لهذا الخروج؟ لا. أقرينا. أبدا. سبحان الله هذا هل بيقول رح إذا نظرت بعض الشيء هذا مثل اللي بيستحصل كل زبعة تخرج اليوم وقبل اليوم يقولك أدري لي عامه. هذه الأدلة العامة ما تشمل هذه الخاصه الخاصة خلينا نأخذ مثال هو من أبسط الأسئلة يقول قائلهم ليش أن تنكروا الصلاة رسول بعد الأذان ألا يشمل هذا الصلاة الرسول بعد الأذان قوله تعالى مثلا صلوا عليه وسلموا تسليما ألا يشمله قول عليه السلام من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه وسلم عشراء جواب لا يا أخي لا لأنه هذا هذا الأذان مشروع وألحق به شيء لم يكن من قبل في كل هذه القرون المدت المشروع لها بالخيرية فالآن استدلال ببعض النصوص العامة على هذه الحاجة هذا استدلال خطا ليه ليه أنا بدأت كلامي بارك الرفيق معك قلت لك إننا متفقين إنه خير الهدى ودى محمد متفقين على قولهم وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف فهذا الخروج الموجود الآن يقينا ما يستطيع إنسان عن ذره من عقل أو أن يقول إنه كان فيما مضى من قرون لا نقول القرون الثلاثة بس كلها القرون هذه هذه حدثت في هذا الجنة ولا شك الاستجلال بالقضايا الخاصة على قضايا عامه هذا خطأ والمعيار لا تنسى المعيار وكل خير في اتباع من سرح ولعلك تذكر لما قلت لك الخروج في سبيل الله يقينا كان من خبر لكن السؤال هذا الخروج في سبيل الله كان من قبل بهذا الشكل المتعارف عليه التكنيك والتنظيم الذي ذكرت لا ما كان <تصفيق> هذا هو هذا اللي جاي هذا اللي القياس على الآخر نعم القياس على الآخر يعني أنا أريد أسألك سؤال مثلا هل كان مثلا الصحابة رضي الله عنهم ابن عباس مثلا كان هو مؤلف وعالم في التفسير هل كان يجلس مثل جلسة كهذه على في هذا المكتبه وأمامه الطاولة وعنده الرفوف وعنده الأجهزة الكهربائية والإلكترونية لا والله ما شاء هلنا كل هذا العمل ليش أنت هلا صار لك صعب تعب حالك لكي لا تقول ما تقول هل تخرج ما كان ليش ليش ما كنت انت حكايتي وقال لا والله ما كان من عباسين ليش انت ما بتقول عن الخروج لا والله ما كان ليه بعد بتحاول تحاول تجيب حديث واحد واثنين وثلاثه لاخري مشان متماثل عنه بالشام ولا مؤاخذه مشان غطي السماوات بالأبوات <تصفيق> ليش مشان هذا انا بقول لك يا عقل هل انت عقل مشان هيك بقول لك انت لا تتلقن ناقشنا لله خروج الرجل حربا من بلاد الفسق والفجور إلى بلد الصالح منقيس عليه خروج المسلمين من بلدهم الصالح على عجره ومجره خروجهم يقاس خروج من بلد الصالح على عجره ومجره إلى بلاد الفسق والفجور إلى أمريكا إلى بريطانيا هذا يقاس على هذا سبحان الله ابن حزم الظاهري من كبار علماء الأندلس ويسمى بالظاهري لأنه يعتمد على النصوص في الظاهر بطريقة فيها جمود متناهي جدا ورسم الآن في هذا الصباح من جموده يمكن القياس خلافا لجماهير العلماء والقياس الحقيقة هو الدليل الرابع لعلك تذكر معي القرآن والسن والإجماع والقياس فآخر الأدلة الأربعة هو القياس لماذا؟ لدقته لي ممكن واحد يستطيع نقيس خد بالك ممكن واحد يستطيع نقيس ولم آخر يعني أقول لك لأمني أنا أولا أعيشت كل الزمان صريحا وبخاصة مع إخواني اللي أشار فيهم الإخلاص فأنت منهم إن شاء الله انا بقول لك انت ما بتلعبيد قيس هل ابيدي يقيس؟ وفاعل لي ما لي انت هل هل تستعطل منك ان يقيس هاي على هاي ولا آخرين لكن هذا مو طالب منك طالب من غيرك مو طالب من غير وانا <تصفيق> اهل <فعلا لي>. طالب <تصفيق> من ذلك لك فكر بشاهد القياس بذقته علماء الجمهور علماء السنة جعلوه في المرتب الرابع ابن حزم مثلا فهمت لكن انا بتعجبني منه عباره لما بيناقش القائسين قد بيقيسوا الحقيقه بيناقش قياسات بالتعبير السوري ايضا القياسات لا بتنزل ميزان ولا بابال قياسات بعيد عن الصواب كل الدور مثلا هلأ انا عشت المذهب العلمي في المذهب الحنفي بقول اذا تكلم المصلي في صلاته ساهيا نطت صلاته ايش الدليل قال قياسا على المتعامل الله هذا قياس النقيض على نقيضه يقاس الساهي على المتعامل ابن حزم شو شاهدون. لما بناقش هيك اقوال هيك قياسات شو بيقول ليش يا عنده يعني يكررها دائما يقول اولا القياس كله باطل هو هيك بيقول لكن المشاهد لي في تمام كلامه ولو كان منه حق لكان هذا منه عين الباطل ما انت كلامه مره <تصفيق> <آه. ما> ليش <قلت. تصفيق> الشاهد القياس يا اخي ما هو بشكل ابدا هلا شيء بجر شيء علماء نجد علماء محترمين وهن احسن موجودين اليوم على وجه الارض الاسلاميه طبعا لانه ما في غيرها ولكن مع ذلك لهم اشياء نحن ما بنوافق عليها السبب عدم دقه النظر فانت بتعرف مثلا انهم بيضعوا ايديهم بعد الرفا من الركوع شو هجتهم طبعا ليهم حجه ما بيقولوا شيء عن عباده لكن نحن بدنا ندرس هذه الحجه بدنا نتامل فيها هل هي صواب ولا خطا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام في الصلاه وضع يده على اليسرى والصلاه هذا خيال كلام صحيح انا اشوف بقول بقى بقول هذا دليل لا ينهض مع انه انا بقول معهم انه هذا حديث صحيح كان اذا قام بالصلاه وضع اليمنى يشير صحيح حديث صحيح لكن هذا القيام الثاني شو الدليل انه داخل في هذا النص اللي أول ما بنصب بنصب عن القيام الأول وهذا كلامي إلى هنا. والله كلام. نعم. هذا كلام عام وما بحكي. أصل ما بيكفي يقول غريبة الشاعر ما بيكفي الواحد منهم يقول يا أخي كلام هذا النص عام بيشمل القيام الأول بيشمل القيام الثاني لأننا نحن منقول جاءت نصوص كثيرة. في أن الرسول كان يضع أن اليسرى في القيام الأول فهل عندكم نص واحد أن الرسول كان يضع في القيام الثاني لا وجود لهذا النص إذا هذا الدليل العام لا يصدق استدلاله في خصوص هذا العمل الخاص واضح أقرب لك الموضوع بشيء ما وقع بعد لكن أخشى نقاط إذا دخلوا جماعة في وقت الظهر مثلا واحد يصلي السن شرعا من المسجد ثاني غربا إلى اخره واحد نادي يقول يا أخوانا نصلي جماعة قال عليه السلام يد الله على الجماعة أي حديث خلينا نصلي السن قبلي جماعة وربما يتبع هذا الحديث بحديث ثاني صلاه الجماعه تفضل صلاه الفرد بخمس وعشرين او بسبع وعشرين درجه وربما بلحق بحديث ثالث صلاه الرجل مع الرجل أذكى من صلاته وحده وصلاه الثلاثة أذكى من صلاه الاثنين وهكذا احاديث صحيحه لكن استدلال غير صحيح يا ترى ايش نمرد نحن يا استاذ على هؤلاء الذين اشتدوا علينا في هذه الرأي في التجميل لصلاة السنّ ما في عندنا حديث الرسول قال لا صلوا السنّ القبلية جماد ما في عندنا أي حديث؟ لكن شو عندنا؟ فعلنا ذلك نعم فعلنا ذلك الصحابي بارك الله فيك فهل فعل الصحابه هذا؟ الجواب لا يترى فهم الأحاديث هذه فهم صحيحا الجواب لا ترى فهمهم كان كفهمك انجا الجواب لا لانه لو كان الجواب بلا ايضا هل تركوا تطبيق ما الموت وجئت انت تستدرك انت حيث شاركتهم في مسائلهم لكن خالفتهم في التطبيق لانه ما طبقوه الجواب لا هذا المثال بارك الله فيك يوضح لك انه اي تكتل اي تجمع لم يسبق له سلف في العهود الطاهرة النيره هذا نحن رح نلاقي له سند مثل ما هذا الرجل اللي قاله ثلاث سندات ثلاث حديث لكن الاستدلال بهذه الحديث خطأ لانه السلف ما فعلوا هذا قياس صورة على صورة هذا امر لكن صعب صعب جدا اولا وبخاصه اذا تعارض هولي بيت الخصيب مع حياه المجتمعات الإسلامية الاولى فضلا عن المجتمعات الدنيا لانه في اشياء مثلا تغيرت تبدل بعد قرون الثلاثه لكن في اشياء والحمد لله لا نزال محتفظين فيها لا فرق بين سلف وبين خلف مثلا نحافظ على الصلوات في المساجد هذا توارف المسلمون خلق عن سلف أوه. لكن في أشياء يفعلها خلق ما ضعها السلف. لذلك فأنا برئي تنتبه لهذه الملاحظة هذه الاستدلال بالنصوص أقول بالنصوص التي لم يجري عليها عمل السلف فهذا خطأ يفتح أمامنا بدعا كثيره جدا نكتفق انكارها فيقيم الحج علينا أصحابها بنفس الأذر التي نحن نريد أن نبرر واقعنا الحالي هذا فيما يتعلق بالخروج في سبيل الله هذا الخروج المعروف اليوم لكن استاذ ألا ترى معي أن نرجع بقى في الأمر المتفق عليه أنه أنت ذكرت ونحن لا ننكر هذا أن كثير ناس صلحت أحوالهم بهذا الخروج فأنا لفت نظرك أنه في ناس من اهل العلم وغيرهم ايضا صلحت أحوالهم بغير هذا الخروج فألا ترى معي أنه بدل ما يخرج الفرد من هؤلاء الذين هم من عامة الناس وبالتعبير السوري بدل ما يشنططه يعني يبتادوا عن بلدهم وأهلهم وإلى أغريهم أليس الاولى بهم أن يجلسوا في بلدهم كجماعة يتكتلوا حلقات في المساجد يدرسون فيها القرآن يدرسون فيها السنة يدرسون فيها الفقه. أليس هذا أولى من هذا الخروج لا بارك الله لذلك نحن ننصح هؤلاء وأنا أعرف جيدا لأن كثير من الذين يخرجون يخرجون لوجه الله لا يريدون جزاء ولا شكورا ولكن أوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذا يا سعد؟ فهدان المخلصين نحن كلامنا معهم وأن كل جماعة فيهم مغروين هدان المخلصين ليتنادوا ليجدوا شخصا يدرسهم القرآن مثلاً مثل في مسجد من المساجد في بيت من بيوت الله كما قال عليه السلام مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يطلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نظرت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله بمن عنده أليس هذا أولى من الشمطة هاي ومن التفرق إلى البلاد ولا شك أن أنا إذا نصحتك آلفا إنه إذا كنت تسليم في عمد وفي الغرفة التي تعمل فيها بعض النساء قلنا أنه واني بعض وأنا ما بعرف مصطر ولا ما أصطر لكن أنا بمظهر أن ما تعيش إلي الجو ما لك اللي من نقول مثل فلاحة اللي ما بيعرف هي المدينة المدينة اللي فيها كل ما يشتهي وما لا يشتهي قدرن بهالطائرة يقول راحو كبلاد بالفزخ والفجور وشاف أشكالاً وألواناً وين المناعة وين استحصنوا استحصن لا تربويًا أخلاقياً ولا يعيش علماً وفكراً وتوجيهاً فما أدري يعني كمان من الناحي ما هي المسألة نحن عليه نعم ما شاء الله عندك يعني. بحر الزاخر أنا عندي كاتب لي شوي شوي. في شوية شوية بارك الله فيك ها تنشوف اللي عندك <تصفيق> الله الله الكلام الفضل فيه متاب وأنا الحقيقة يعني استفدت شيء كثير من الجلس الله يبقي حرقونا اللي طرح هذا الموضوع فضلت هي الجلسة كانت لوجهي وهذا الكلام أيضاً إني يعني تيجي دخل كثير فأنا الحمد لله ما يقي ما قاب ولا يخي من أمريكا أنت إذا ما نقسمه <تصفيق>